الذين ينظرون للأمة في جملتهم في هذا العصر لا يصلح الواحد منهم أن يكون طالب علم والذي رفع السماء بلا عمد وهو مفكر وإمام وعلامة ولا يصلح أن يكون طالب علم على قانون العلم الذي هو العلم على هذا القانون الذي عليه يسيرون وهذه بعض فتاوى اهل العلم فيما يخطط له من أجل ادخال البلد في الثوره البرتقاليه وثوره الجياع وتمرد الناس من أجل أن يجبروا انظمتهم وحكامهم على ما يريدون بهذا الخيال الصبياني الذي يؤز عليه من يؤز من شياطين الإنس في الداخل والخارج وقطعان الجماهير كما هو معلوم من العامة والعامي اشتقى وصفه من العمى كما قال بعض علمائنا فهؤلاء العامة لا عقل ولا نقل وإنما تؤزهم تلك الأوهام والأحلام ويدفعهم الجوع زعموا وما جاءوا بعد نسأل الله أن يرفع الكرب. أنه على كل شيء قدير سئل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم بالمطالبة بإسقاط النظام العلماني زعم الجواب هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو كان بالمجال الحكومي قال لا أعلم لها أصلا من الشريعة ينبني عليه ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولا وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة ولا شك أنه من أساليب الضغط على الحكومات والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الفروج على الصمخة لا يجوز إلا بشروط ثم ذكر الشروط صارت معلومة بفضل الله لطلاب العلم ثم قال اذا تخلف شرط وهي متخلفه في جملتها كما هو معلوم فانه لا يجوز الاضراب ولا يجوز التحرك لاسقاط نظام الحكم فهذا عمل محرم من فعله فهو آثم خائن لدين الاسلام لا كما يروث له هو جهاد في سبيل الله الجهاد صار كما هو معلوم مجالا للخيال والفكر حتى كان بعضهم في أيام الانتخابات يركب مستميتا على الصندوق ويصلي صلاة الخوف كان هو الذي رفع السماء بالعمل كان بعضهم يصلي صلاة الخوف يقول نحن في المعركة ويصلي وهو راقد على الصندوق جهاد سبيل الله الأمة تحتاج إلى الهدي المعصوم الأمة لا تحتاج الفكر الموهوم العصمة في الوحي في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة العصمة في هذه ليست العصمة في أفكار أولئك المفكرين ولا في تنظير أولئك المنظرين ولا في حماسة أولئك المتحمسين بل هؤلاء أشبه ما يكونون بنيرون سأحرقون روما وأجلسون على أطلالها يغنون قال سؤال بعد الإضراب يقدم الذين اضربوا مطالبهم وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز مواجهة النظام بكفجير ثوره شعبية؟ الجواب لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف والثورات الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعص الراعي. وهذا لا يقاوم الدبابات والاسلحه تعرف يقولون الآن اللاعنف طريقه غاندي مع الانكليز في الهند طريقه اللاعنف ويبدو انهم ادمنوا التفرج ادمنوا النظر إلى فيلم غاندي عندما كان يريد على حسب ما نقل الينا من مصادر موثوقه كان يريد ان يصل الى البحر من اجل ان يتحصل الهنود على الملح فكانوا يدخلون ولا شيء معهم باللا عنف فيضربون بالهراوات لا بالرصاص الحي لان هؤلاء ياتوا باللا عنف ولكن ما زالوا يكثرون حتى خلي بينهم وبين البحر لا تضيعوا مكاسب الاسلام في بلد ينعم بنعمه الاسلام عليه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وزياده لا تعبثوا ولا تلعبوا واتقوا الله في انفسكم وفي اهليكم وذرياتكم وفي ارض الاسلام ارض الكلاله حفظ الله عليها اسلامها وابقاها الله للاسلام ذخرا انه على كل شيء قدير نم الخير وادعوا الى الله وعلموا الناس الصلاه وتوحيد الله رب العالمين ماذا انتم فاعلون الذين وصلوا الى الحكم في غزه ماذا صنعوا طبقوا السريعه ماذا صنعوا اتوا بالكفار فجعلوهم في الحكم وبالنساء وما اشبه ماذا صنع هؤلاء فماذا تريدون اتقوا الله رب العالمين قال الشيخ أي بلد عاش سنين طويله مع الاستعمار لا يمكن ان يتحول بين عشية وضحاها الى بلد اسلامي صرف فلا بد ان نتخذ طول النفس لنيل المارد الانسان اذا بنى قصرا فقد اسسه سواء سكنه ام فارق الدنيا قبل ان يسكنه فالمهم ان يبني الصرح الاسلامي وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات ادعوا إلى الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علموا الناس الدين بصروا الناس بالتوحيد صحيح العقيدة والغريب أن أكثر الذين ينعقون اليوم بما ينعقون به لا يعرفون العقيدة الصحيحه قال الشيخ الذي أرى أن لا في مثل هذه الأمور ولا نثير أو نفجر كبركة شعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيء ثم قال الشيء لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء وتقضي على بعض لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه نعم الذي يحرك هو الدين ليس هو باليقين الا عند بعض المخدوعين ما الذي يحرك الجوع الاستئثار بالثروات الاستئثار بالثروه والظلم في التوزيع هذا هو الذي يؤج القوم ويحركهم دين الله تبارك وتعالى هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خسروا في الشعب ثلاثة أعوام فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقه أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شده فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لنا الجواب؟ أما أنا فما أكثر ما يكذب علي رحمه الله وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وان لا يعود لمثل والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال ماذا حصل هل انتجوا شيئا يقول بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال ثلاثة أعوام بلغوا أربعين أيها قال هذا في ذلك الوقت وقد زادوا على المليون ممن قتل بسبب هذه الحماقه وهذا الطيش الذي تولى كبره من تولى كبره ممن هيجوا الامه واستخرجوا الشباب بحماستهم واندفع الناس فيما اندفعوا فيه وما زال الامر على حاله تسأل الله ان يرفع الكرب عن الامه